بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له مدافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة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 يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنَ الْعَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ لَوْ نَزَعَتِ الشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا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 124. إن عذاب ربهم غير مأمون 125. والذين هم لفروجهم حافظون 126. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 127. لِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم فِي أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِين أيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يَدْخُلَ جَنَّةَ عَدْنٍ كَلَّا إِنَّمَا خَلَقْنَاهُمْ مِّن مَّآءٍ مَّعْلُومٍ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إن 124. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين 125. فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 126. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأن انهم الى نصبي يفضون خاشعه الابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون